أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا يزيل الهم إن ضاقت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 أتدري من يجيب العبد أبد السوء وراء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 Àjọni <mimitation>